بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة للشيخ الدكتور خالد مشيقح حافظه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى المطلب الحادي عشر ألا وهو السحر وفيه مسائل قال المسألة الأولى تعرف السحر قال السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه وفي الاصطلاح يشمل أمري في اللغة السحر يعني ما خفي ولطف ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان السحرة وهذا يسمى السحر الحلال السحر الحلال وهو الذي يكون أيضا بين الزوجين من أو مع الناس يقوم فلان ساحر كلامه يسحر الإنسان من أسلوب كلامه وحسنه وكذا هذا يسمى السحر الحلال أما السحر إذا أطلق فالمقصود به السحر الحرام، السحر إذا أطلق المقصود به السحر المحرم قال وهو عقد ورقى أي قراءات ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به من ضرر المسحور هذا النوع الأول وهذا أشنعه الذي يكون فيه التعاون مع الشياطين يكون معه التعاون مع الشياطين وقد ذكر البعض. يعني في عموم كلامهم ان بعض السحره الذين تابوا انه يؤمر بقراءه الفاتحه من اخرها الى اولها بالعكس يعني وان يبول على المصحف والعياذ بالله وبعضهم يقول ان يسجد لصنم وأن يقول ان يسب الله يعني لا بد ان يقدم قرابين للجن شياطين الجن حتى تتم خدمته فهم لا يخدمونه بدون مقابل فإذا أراد أن يكون ساحرا فيطلبون منه الكفر فإذا كفر أعانوه بعد ذلك على شعوذته وأمور دنياه. قال الثاني أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادتي فتجده يتصرف ويميل وهو ما يسمى بالصرف والعطف هذا النوع الثاني وهو عباره عن أدوية وعقاقير تستخدم تؤثر في بدن الإنسان والمشهور الأول المشهور الأول قال المسألة الثانية المسألة الثانية هل السحر حقيقة منه مجرد تخيل قال ماذا اهل السنة أن للسحر حقيقة ومنه ما هو مجرد تخيل فقط قال سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد والاستعادة من السحر تدل على أن له حقيقة وإذا قوله تبارك وتعالى تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه قال والتعلم لا يكون لا شيء لو حقيقه والنبي صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يخيل اليه انه فعل الشيء وهو لم يفعله رواه البخاري الثاني ان السحر ليس له حقيقه وانه مجرد تخيل وهذا ماذا المعتدل استدل بقوله يخيل من السحر بانها تسعى قال والصواب ما عليه ان السنه ان السحر له حقيقه وتاثير وانه يمرض وربما يقتل ومنه ايضا ما هو تخيل فقط فيخيل للناظر انه دخل النار او ضرب نفسه بالسكين ونحو ذلك وبهذا تجتمع الادله السحر حقيقه وفيه خيال وفيه ما هو يسمونه اليوم خفه يد فخفه اليد هذا مثل السحر الحلال لا يعد سحرا لا يعد سحرا وان سماه الناس سحرا وإن سماه الناس فهو ليس بسحر وإنما خفت يد كما هو واقعه أما السحر الممنوع فهو السحر الذي يكون يعني تعاون مع الجن وهو حقيقة كما قال الله تبارك وتعالى ومن شر النفثات في العقد وقال سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزع لكن نباب الهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهذا السحر حقيقه هذا السحر حقيقه وحتى التخيل حقيقه يعني اللي هو العث بنظر الانسان وذاك الله تبارك وتعالى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال عن موسى صلى الله عليه الصلاه يخيل اليهم من سحرهم الناس سعى اذا خيل له انها تسعى وهذا هو السحر ان يخيل اليه هذا الامر والسحر يقع على الانبياء كما يقع على غيرهم وقد وقع لموسى عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى يخيل اليه من سحرهم اليه الضمير يعود الى موسى يخيل اليه من سحرهم انها تتا وهو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم تقول عاش يخيل اليه انه اتى اهله ولن ياتيهم صلى الله عليه وسلم لكن هذا يعتبر كما قال أنه يغيره مرض من الأمراض مرض من الأمراض الذي تعتري البدن فكذلك هذا يعتري النفس هذا السحر فلذلك لا يعاب الأنبياء إذا وقع عليهم السحر وإنما أنكر هذا المعتزل وأمثالهم كالرافضة وغيرهم أنهم قالوا لا يقع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع عليه وسحر كما قالت عائشة ملمين رضي الله عنها سحره لبيد بن الاعصم بمشط ومشاطة و القاه في بئر ذروان وقيل ذي اروان ذروان وقيل ذي اروان يعني اسم البئر مختلف فيه اما ذروان واما اروان واخذ مشط النبي صلى الله عليه وسلم ومشاطة النبي اللي هو الشعر الساقطه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتاعه في جف طلعة ذكر طلع نخلة ذكر يعني في الطلع طلع نخلة ذكر أخذه وضعه فيه ثم رماه في دروان فظل النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا صلى الله عليه وسلم قريبا من شهر تقول عائشة كان يخيل له ان يأتي نساءه ولم يأتيهم يعني في النساء فقط لم يؤثر في دعوته وتبليغه صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر في عقله وإنما خيل إليه كما خيل لموسى صلوات ربي وسلامه عليه ثم بعد ذلك أرسل الله إليه ملكين جلس أحدهما عند رأسه وآخر عند قدميه فقال احدهما الاخر والنبي يسمع انه تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الرجل؟ قال مطبوب مطبوب يعني مسحور قال ومن طبه؟ قال لبيد الأعصم قال وبي طبه قال بمشطن ومشاطة وطلعي نخل نخل وجف طلع نخلة ذكر قال واين هو قال في بئر دروان ثم انصرفه فقام النبي ودعا أصحابه صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بئر دروان يقول فنظرنا إليه فإذا هو كله يعني ثلقة فيه الحيض والنجاسات وغير ذلك يقول يقول فأمر بهدمه يعني ما أخرج السحر وانما طمس البئر انتهى الأمر خلاص وذهب عنه ما كان يجد صلوات ربي وسلامه عليه نعم إذن هناك السحر ما هو تخييل ومنهما هو حقيقة يقع على الإنسان وفيه تخييل هو أكثر السحر اليوم يستعملونه هو التخييل أكثر السحر اليوم يستعملونه ولكن في الغالب الساحر يعني يتعامل مع الجن حتى في التخيل يتعامل مع الجن يخيلون للناس و إذا اذا اراد ان يحتمي من هؤلاء فيكثر من قراءه القران خاصه ايه الكرسي او سوره البقره بشكل عام وسورة ال عمران كما قال الله تبارك وتعالى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطله البطلة السحره البطله هم السحره لا تستطيع سورة البغر سورة آل عمران نعم قال لكن هل يقلب الأعيان قال إنه لا يقدر السهر قلب الأعيان فإن هذا الشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل صحيح لا يقلب أعيان الأشياء ولذلك السحرة فرعون ألقوا حبالهم معصيهم طيب فجعلت يخيل إليه من ما انها تسعى لكنها ما تسعى هي حبال وعصي ما تغيرت من حقيقة كونها حبالا وعصيا فلما ألقى موسى عصاه تحولت إلى حية حقيقية هذه هي المعجزة أنه يقلب حقيقة الأشياء الله جل وعلا فالتقمت العصي والحبال لأنها مجرد عصي هذه حقيقة حية حقيقية التي ألقاها نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه فأكلتها العصي عرف السحرة أن الذي جاء به موسى ليس بسحر ليس بسحر وإذا كانوا أول من امنوا موسى فألقي السحرة ساجدين لأنهم عرفوا أن الذي جاء به موسى ليس بسحر نعم قال فرع الصرف والعطر الصرف والعطر هذا هو السحر الذي يكون بين الزوجين عادة عادة اللي يكون بين الزوجين وهو الذي يسمى التوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك التوله هو السحر بين الزوجين سواء تستخدمه المرأة أو يستخدمه الرجل أو يستخدمه طرف آخر للتفريق بين الزوجين او للجمع بين الزوجين يعني اما لتفريق القلوب واما لتقريب القلوب يكرهونها بزوجها أو يكرهونها بزوجته أو يحببونها بزوجته أو يحبونها وهذا تستعمله النساء أكثر من الرجال إذا تفرق بين رجل وامرأتي أو تكون يعني يكون رجل من زوج أكثر من امرأة فتريد واحدة منهن أن تنفرد به فتعمل السحر لتفرق بينه وبين زوجته الأولى نعم مثل الثالثة كفر الساحر قال للعلماء فيه رايان رأي الاول أن الساحر يكفر وهذا قول أكثر أهل العلم وقول أبي حنيف ومالك وأحمد رحمهم الله والدليل قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزع المكني بابي لهاروتا وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقول إن منح فتنه فلا تكفر فدل على أن تعلم السحري كفر وأن الساحرة كافر قال رأي الثاني للشافعي قال فيه تفصيل نقول لوصف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر كالتعاون مع الجن وغيرها فحكمنا عليه بالكفر وإن كان عبارة عن أدوية وعقاقير يستخدمها يقول هذا لا يصل إلى الكفر وعلى هذا يقول فالسحر الى قسمين لقسمين ما هو كفر وما هو كان وهو ما كان بوسط الشياطين ومنه ما هو دون الكفر ومن كبار دونه ما كان بوسط العقاقير والأدوية المسألة الرابعة قتل الساحر قتل الساحر يعني هي عقوبة سواء قلنا بكفري أو قلنا بغير ذلك سواء قلنا الساحر كافر أو غير كافر لكن هل يقتل حتى لو لم يكن كافرا الرأي الأول عند مالك وأحمد انه يقتل الساحر والرأي الثاني لا يقتل لا يقتل وإنما يعاقب يسجن يمنع من هذا إلا إذا وصل إلى الكفر فإنه يحكم عليه بالردة وبالتالي يقتل مرتدا يقتل مرتدا من باب من بدل دينه فاقتلوه اختار المؤلف أنه يقتل لحديث جندب بن عبد الله حد الساحر ضربته بالسيف السيف وهذا الحديث له قصة يذكر ان جندب من عبد الله كان جالسا عند أحد الأمراء فادخل عليه ساحر فهذا الساحر يقول بدأ يزير رأسه من مكانه ويعيده يشلع راسه من مكانه يشيل راسه يخلص يده بدا يرد يعيده يعني آه. هو تخيل لاعين الناس فجنده كان دخل على هذا وجد عنده هذا الساحر يفعل هذا الامر فرفع السيف وضرب عنق الساحر فقال له لماذا ماذا فعلت قال فليعده إذن فليعده إذن ولكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف والصحيح أنه لا يثبت عنه لأنه قال فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزاء الس... إنما جزاء الساحر ضربة بالسيف وفي حديث آخر حديث بجالة أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة ان اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر اقتلوا كل ساحر ليست من ليست تابتة في البخاري وإنما في المسند ولكن حس اسناده بعض اهل العلم المهم القتل وقع في قتلنا ثلاث سواحر وقع هذا وكذلك جاء عن حفصة هم المؤمنين وضيلا أن جارية سحرتها فأمرت بقتلها وهذا من باب أن السيد يقيم الحد على عبيده أن السيد يقيم الحد على عبيده نعم والمؤلف اختار أنه يقتل الساحر يقتل وهذا قول أكثر أهل العلم طبعا القتل لا ينفذه إلا ولي الأمر هذا الأصول ما يصير كل واحد يشوف له ساحر يذبح هذا فوضى وهذا افتئات لابد أن يحكم عليه بأنه ساحر والقاضي يحكم عليه والقاضي هو الذي يقرر وهكذا يعني ما تكون أمور فوضى هكذا المسألة الخامس حل السحري حل السحر على المسحور ينقسم إلى قسمين كما قال المؤلف الأول أن يكون ذلك بالقرآن والأدعية والقراءات المباحة فهذا جائز يا بالقرآن والدعاء والذكر وكذا هذا جائز بالاتفاق جائز ولا يحب الثاني حل السحر على المسحور بسحر مثله هو ما يسمى بالنشرة النشرة إذا اطلقت عند أهل العلم المراد منها حل السحر بالسحر هذه النشرة حل السحر بالسحر المؤلف قال هنا أهل العلم ثلاثه أقوال في النشرة هل تجوز أو لا اللي حل السحري بالسحري القول الأول جائز وهذا المشهور عن سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا يريد الإصلاح ولا يريد الإضرار فيرى أنه جائز حل السحري بالسحر والقول الثاني قول الجمهور أنه ممنوع قول الثاني لا يجوز وهذا قول جماهير أهل العلم انه لا يجوز استخدام النشرة اللي يحل السحري بالسحر يعني واحد مسحور يذهب إلى ساحر يقول يعني حل عني هذا السحر فيحله بسحر يستعين بجن آخرين لحل هذا السحر لأن عالم الجن عالم غريب جدا فيستخدم جنا آخرين لحل هذا السحر النوع الثالث قال قول سادنا هذا جاز عند الضرورة وقال به عطاء واستدل بقوله تبارك فمن اضطر غير باغي ولا عدم فلا إثم عليه. يقولها ضرورة وهذه وإن كان كذلك أمرها انها ضرورة إلا انها لا يفتى بها مطلقا وإنما يفتى لأشخاص بعيانهم يعني ينظر إلى حل الإنسان يعني يكون مبتلى مثلا مدة طويلة يمكن جربوا معه الرقاه جربوا مع كذا قد يفتى بمثل هذا وهو حل السحري بالسحر والا الاصل المنع من ذلك والضرورة تقدر بقدرها نعم اما توبه الساحر فعلى قولين لاهل العلم الاول لا تقبل توبته وهو المشهور في مذهب احمد والثاني انها تقبل توبته لعموم قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا حتى المشرك إذا تاب تقبل توبته لكن فرقه العلم في المشرك يقول المشرك يعني إذا كان يسمونه الزنديق يقول لا تقبل توبته والزنديق هو المنافق الزنديق هو المنافق أو لا تقبل توبته لماذا؟ قال لأنه يرتد ثم يرجع فتقبل توبه ثم يرتد ثم يرجع ثم يرتد يقول هذا العبد هذا إيش؟ هذا العابر يقول لا تقبل توبته في الثالثة ويسمى الزنديق ويسمى الزنديق فقال يقتل كافرا قد يكون الله قبل توبته هذا علم عند الله يكون صادقا لكن أمامنا رجل يلعب وإذاك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا في مقابر المسلمين لكن قد يكون عند الله في الثالثة تاب صادقا لكن نحن لا نعلم الغيب الذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى نحن نعامله بما يظهر نعامله بما يظهر فالساحر كذلك اذا ما أنه انه تاب من سحره وكذا فنقبل توبته توبته اما اذا شككنا فيه وانه يلعب وانه رجع مرتين او ثلاث او كذا فلا تقبل توبته لكن قد يكون تاب عند الله وتكون توبته صادقه لكن نحن نعامله معاملة الكافر ولا نعامله معاملة التائب نعم المساله السابعه اتيان السحره قال اتيانهم على أربعة أقسام الأول اتيانهم مع التصديق لهم أنهم يعلمون الغيب لأن الساحر يدعي علم الغيب هذا كفر ورده من أثى كان فصدقه بما يقول فقد كفر بما على محمد الثاني اتيانهم أو الأول بدون التصديق قال مع التصديق لهم في امر غيبي مطلق او امر غيبي غير مطلق كالعلم مكان السحر والضال نحو ذلك نعم لكن بدون اعتقاد ان الشياطين تخبرهم فهذا كفر أكبر طيب الثاني الاتهام مع التصديق لهم في امر غيبي نسبي كما كان السحر والضاله ونحو ذلك مع اعتقاد ان الشياطين تخبرهم فهذا له عقوبة لم تقبل له صلاه ويكفر الكفر الاصغر النوع الاول ان يصدق انهم يعلمون الغيب ان يصدق انهم يعلمون الغيب هذا كفر اكبر ردة النوع الثاني لا يصدق انهم يعلمون الغيب لكن يدعي أنهم يتعاونون مع الجن ويسالهم كما قال الله تبارك وتعالى من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاه اربعين يوما والعراف نوع من النوع السحر لانه يدعي علم الغيب كلهم يدعون علم الغيب العراف وال والكاهن والساحر والمنجم والقارئ قارئ الكف كل هؤلاء يجتمعون في دعوه واحده وهي دعوه علم الغيب دعوه علم الغيب فمن فمن سالهم مصدقهم أنه يعلم الغيب كفر رده ومن سالهم ولم يصدقهم انهم يعلمون الغيب فهذا كفر اصغر هذه معصيه كبيرة لكن لا تصل الى الردة الثالث الاتيان المجرد بدون تصديق يعني بس بلاغة شف بلاغة شف يحضر عند الساحر وهذا هذا أيضا لا يجوز هذا أيضا لا يجوز لأن الإنسان قد يتأثر بما يرى ويسمع طيب الرابع قال امتحانهم الاتيان إليهم مع سؤالهم وامتحانهم وهذا ينقسم قسمين إما أنه يناظرهم ويناقشهم ويسكتهم و... أو يحذر منهم فهذا لا بأس به بل قد يكون واجبا أحيانا يجب على الإنسان أن يفضح هؤلاء لفضحهم يريد أن يفضحهم ويحذر منهم فهذا جائز وقد يكون مستحبا وقد يصل إلى الوجوب للتحذير من شر هؤلاء السحرة والكهان والعرافين وغير ذلك الإنسان يجب أن يفضحهم يريد أن يبين ضلالهم فهذا جائز إن كان من أهل هذا الأمر يعني يستطيع أن يفضحهم واحتاد عليهم ويعرف طريقتهم وكذا فهذا لا بأسهم وقد يكون إلى الواجب أقرب يقول فرأة التي ولا هو ما يحب المراه لزوجها الذي ذكرنا قبل غيره هو الصرف والعطف التي ولا هي الصرف والعطف الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على و محمد في أحد عنده سؤال نعم كيف تعال كيف يذهب يتعامل مع يعني ليش يروح له هذي ليش يعني يروح يطلب منا يسوي سحر يكفر معه اين اعتقد انه يستطيع هذا و شو الراحل ليش رايح لو يدفع له فلوس ليش كيف يصدقه ايه اذا وصل لهذه المرحله اذا وصل لهذه المرحله انه لا يجد علاجا الا هذا فهنا يمكن يقال جائز لكن بشروط يعني لا ت... لا تعطفت عامه ما في طيب اطيبها هذا الاصل هذا طبعا طبعا الله سبحانه يكون فيكم وين يعني اذا صدق مع الله تبارك وتعالى اذهب عنه هذا كله سبحانه وتعالى هنا وهمنا حقيقة لا قد يكون من اثر التخيل بس القصد أن بعضهم يقول كل السحر تخيل ما في سحر حقيقة نقول لا في سحر حقيقة ويضعون هذه اللفافات ويكتبون فيها طلاسم تعاون مع الجن وكذا ويؤثر في قلب الإنسان حقيقة ويفرق بين المرء وزوجه لا حقيقة في بعض الاقوال لا يرجح فيها لعله لم يترجح عنده هنا طيب. والله اعلم وسلم وعليه